بوك تو نوسيت اتو اثنان وعشرون اثنان وعشرون بيسيت اشكورتر ترى محادثة قصيرة رقم ثلاثة محادثة قصيرة رقم ثلاثة أقيمتها هل تدخن؟ هل تدخن؟ ما برpara pia. سابقا نعم. سابقا نعم. فورتاني، نوك پيم. لكن الان لا ادخن قطعا. لكن الان لا ادخن قطعا. هتستسني نقوف سبيتوهان. A ju ze'juka in ana dakhant? A, a ju ze'juka in ana dakhant? Jo, absolutely jo. La 'ala al-itlaq. La 'ala al-itlaq. Mukabastis. Hawa la yuz'ijuni. Hatha la yuz'ijuni. Doni ta pini di'tsha? هل تشرب شيئاً؟ هل تشرب حضرتك شيئاً؟ ني كونياك واحد كونياك؟ واحد كونياك؟ يؤمم يأني بير لا، الأفضل بيرا لا، الأفضل بيرا أو ذاتوني شوم أتسافر حضرتك؟ كثيرا اتسافر حضرتك كثيرا؟ ف نتشمتن اراستيفه بربون نعم وغالبا ما تكون رحله عمل نعم وغالبا ما تكون رحلات عمل فورتانيو بن بيم فوشيمه كتو ولكننا نمضي الان اجازه هنا ولكننا نمضي الان اجازه هنا سواب ما هذا الحر ما هذا الحر تاني اش من تورتت نصه نعم اليوم حار جدا فعلا نعم اليوم حار جدا فعلا تعال لي من بلقان لنذهب الى الشرفه لنذهب الى الشرفه نيسر كتو كاست غدا ستكون هنا حفله غدا ستكون هنا حفله هتتوني ليو هل تاتون ايضا هل تاتون ايضا ف اذا نه يمي تفطور نعم نحن ايضا مدعوون نعم نحن ايضا مدعوون